117. لَهُ مِنْ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 118. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم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 119. بِهَا بها واستكبرت وكنت من الكافرين 110. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُوذُ أَن يَجْنَحُوا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من 119. قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاسرين 110. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 111. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات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 وَأَشَْقَة الأُّ بِنُودِ رَبِّهَا وَض الكِتَابُ وَج أَبِ النَّبِينَ وَشُْهَدَااءِ وَقُضَ بَنَهُم وَج أَبِ النَّبِينَ وَشُْهَدَااءِ وَقُضَ بَنَهُ بِالحَقتِ وَهُم لا يظُمُون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 بواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت 124. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها قالدين 125. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين